فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَانَتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَجْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَجْرِي لَعَلَّهُ فِي لَكُم وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبُّكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ